<تصفيق> <تصفيق> يا فاتن لو عزني يا فاتن الله علاه ما عذني وجت ولا طعم الهواء قفني هذا فؤادي هذا فؤادي فانت لك عمره يظلم فان أهله جفت الهواء بعد الزماني كنت فيه الخالي فاصبح حنيني بعد الكرام فاصبح حنيني بعد الكرام تقولوا لتشهيلي لا لا, لا Al-Habib فكر في المدسب لا في الخساره ترى الخساره عقبتها مراره فكر في المدسب لا في الخساره ترى الخساره عقبتها مراره من قبل ما تندم وتخسر فكر باجلال زين فكر من قبل ما تندم وتخسر فكر باجلال زين فكر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 تحب زيارة ابعد اني ما وللأسف نسوار بأجلك زين فكر بأجل عزان فكر هذه نصيحة وخذها عبارة. جبن زياره جبن زياره غسبح لما المحبوب بعد الزياره غسبح لما المحبوب بعد الزياره الزياره الله يسامح من تكبر وان انت ما تجبر الله يسامح من تكبر وان انت ما تجبر في صبر ما دام Dalam khazarah, dalam khazarah, agibat amarah. Min Jabli mat anda mu takhazir. Fikir biajil azan, fikir. Min Jabli mat anda mu takhazir. Fikir biajil azan, fikir. Ini ما تحب زيارة أبعاد أني ما تحب زيارة موكفي منا ما تغير لكن ولي أورا تعذر ولي أسف مصور جاني حرارة فكر في المكسب لا في الخسارة در الخسارة عاكبتها مرارة فكر في المكسب لا في فكر بأجلك زين فكر من قبل ما تندم وتخسر فكر بأجلك زين فكر هذه نصيحة واخذها عبارة فكر